الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما لا ميعاد قبلك ولا يوقنون اولائك على هدن من ربهم واولائك هم المفلحون إن Życzyłabym sobie, żebym powiedział, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم